بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله جميع وقاتكم بكل خير وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة يسعدنا أن يكون معكم في هذه الحلقة وأن يكون ضيفي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ سليمان الماجد عضو مجلس الشورى حياك الله يا شخ حياكم الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا عبد الرحمن الله أحييكم والأخوة المشاهدين والمشاهدات الله أحييكم أسر الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنهم آمين آمين إياكم الله الشيخ سليمان أنت طبعاً من موليد 1380 نعم يعني 52 سنة لا تحسب دع الجمهور يتكلمون بس عشان ما أتعبهم في الحساب ويتركون الحلقة لا بأس <تصفيق> ودرست في المعهد العلمي مراحل المتوسطة والثانوية نعم درست المعهد العلمي في مرحلة المتوسطة وكذلك الثانوية الثانوية ترى أنا على فكرة درست في المعهد العلمي ما شاء الله هذا طيب الزمالة بس بعدك باربعين سنة ما شاء الله <تصفيق> نحن أساتذتك إذن على رأس إذا كنا نحن من قوم عاد فأنت من قوم ثمود إذن <تصفيق> <تصفيق> وتخرجت من كلية الشريعة عام 1405 هذا صحيح وعينت قاضيا بالأحساء في عام 1421 جيد إذا كان عينت في هذا الوقت يعني يصير متأخر صح يعني يسقط حوالي 13 سنة من العمر الذي ذكر صح 1407 نعم 1407 أي صحيح عيونت قاضي في الأحسن ثم انتقلت للمحكمة الكبرى في الرياض قاضي أيضا نعم بعدها بـ 15 سنة 15 سنة أيوة انتقلت إلى محكمة الرياض نعم و الآن عضو في مجلس الشورى هذا صحيح الله يحييكم حياكم الله و بارك آه شيخنا آه خلينا نتحدث عن رمضان بعدين نتحدث عن بعض المراحل في حياتكم طبعاً رمضان له رونق وأجواء خاصة وكثير من الناس يعني يجعلون منطلقاتهم في الحياة اعتباراً من رمضان يعني أعرف ناس خطته السنوية تبدأ من رمضان فيجعل رمضان منطلق للتغيير أنتم يا شيخ سليمان يعني هل رمضان يختلف في أيام ولياليه لأن في ناس؟ بعض الناس الشيبان ما قصدك أنت شاب. نعم. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعض الناس يعني ما يعني أبدا هو نفس الأيام نفس الليالي في رمضان وفي غير رمضان. هل أنت مع هؤلاء الناس أو لا تختلف أيام وليالي رمضان عن غيرها؟ نعم نسمي ونحمد الله عز وجل ونصلي على رسوله صلى الله صلى عليه وسلم. اولا الحقيقة من حيث ما ينبغي أن يكون ومن حيث ما ما كان. لا. أما من حيث يعني ما ينبغي أن يكون فالمفترض فيما يتعلق بانماط السلوك المعتادة أن يكون ما قبل رمضان هو مثل رمضان وأنا أحارب هذه الفكرة الحقيقة لا في الهيئة ولا في الشكل ولا حتى في المصابيح التي نراها في لا. رمضان ولا في طبيعة المآكل والمشارب لا أقول أنها محرمة أو شيء لكن لا نريد أن نجعل من رمضان فانوس رمضان نعم وأنواع من الأهلة والأقمار ويقول لك في فندق كذا وكذا ليلة رمضانية ليلة رمضانية بذكر الله عز وجل نعم. والقيام ليلة رمضانية خيمة صحيح. وفيها بعض المعلقات وفيها مصابيح وفوانيس ويسمونها ليلة رمضانية هذا من حيث الأشكال والهيئات وكذلك أيضا من حيث المآكل والمشارب نعم. وأنا بالمناسبة حاولت أن أجرب مع الأهل في البيت أن يكون ما قبل رمضان مثل رمضان فالليلة الأولى الثانية الثالثة ثم وجدتنا الأولاد يقولون هذا ليس رمضان اينا فالأطفال <تصفيق> الصغير فاضررنا أيضا نغير حتى في أنماط المأكل والمشرب لهذا السبب أما في غيرها من العبادات فلا ريب أنه ينبغي أن يكون رمضان غير ما قبل رمضان ولا حتى ما بعده لأنه وقت للعبادة ووقت لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والمزيد من المراجعة وذكرها السائدة عن رمضان يقول هو شهر العمل وشهر الجد هذا صحيح لكن أيضا كان السلف يتخففون من كثير من أعمالهم أيوة. وبعضهم يدع عمله ويدعى حقله ونحن نقول الآن هو شهر الجهاد وشهر كذا إذن فينبغي أن نبقى في أعمالنا كما كنا قبل رمضان وهذا خطأ شائع المفروض أنه حتى الخمس ساعات الحكومية تتقلص إلى أربع ساعات مثلا لا لا. وذلك حتى يتمكن الناس من الراحة والنوم والإقلاد ويتمكنوا من القيام وعبادة الله عز وجل. كان الإمام مالك رحمه الله يدعي الدرس هو أعظم من الدرس. الله. هو هو عمله وشغله رحمه الله ورضي عنه ومع ذلك كان يدعو هذه فكرة موجزة عنه. شيخ سليمان مرحلة الطفولة اللي أنا من خلال الطلاع يعني والزملاء في فريق الإعداد حول الحلقة أن يعني ما كانت يعني يعني في في ناس مرحلة الطفولة عندهم كانت مرحلة يعني كانت يمكن مليئة بالحركة والنشاط والروحة والجاية وكذا وضيع الوقت أنا اللي عرفت أن الشيخ سليمان يعني كان فيه اهتمام بطلب العلم منذ الصهر مرحلة الطفولة تقصدك المتوسط مثلا أي يعني في مرحلة المعهل المتوسط, المتوسط تقريبا من بداية السنة السازرة البداية أه. كان هناك بدايات مشجعة وجيدة وفقتها قبل مدرس جيد هو أستاذنا علي بن محمد النواجم في المرحلة السادسة الابتدائية أيه. زودني بمقالات زودني بمجلات مجلة المنهل مجلة العربي كانت هي المجلات السائدة في ذلك الوقت أيه. طبعا قرأت منها وقرأت فيها بما يوافق المدارك في ذلك الوقت أقرأ مثلا في المنوعات في الأشياء المنوعة داخل مجلة العربية المنهل بعض المقالات التي أجد فيها بساطة كانت بدايات وين كانت الجرعة ثقيلة في الحاضر التي أعطاني ذلك المعلم لكن الحقيقة أنها أكسبتني قدرة من الثقة أنا لم أستفد منها إنك ولا بنسبة مئتين وثلاثة لكن أكسبتني قدرة من الثقة نقلتني بغير شعور إلى المكتبة الوطنية التي كانت في شارع الخزان ليست بعيدة عن بيتنا أيضا لا أقول أن في في سالس بدائي بأنني قرأت المطولات لكن حين دخلت المكتبة فتحت آفاق رأيت بعض العناوين قرأت بعض المجلات التي كانت منثورة في كانت حقيقة بداية مشجعة وانتفعت بها كثيرا وأشكر فيها يعني أساتذتي ومعلمي فيها نعم فيها. يذكر أن هناك موقف محرج حصل للشيخ سليمان موقف محرج أنت استعارت سيارة الوالد مر مرات ويعني وكأنك <تصفيق> <تصفيق> يبدو أن, أن لك فريق استخبارات يا <تصفيق> سادس <السادة> اسماعيل يعني <تصفيق> <أن Detive تصفيق> حادثة معزولة وبسيطة نعم أنا <تصفيق> ما ما سقطها كنت أي. كان عمري يمكن حوالي سبعة سنوات أظن سبع سنوات <تصفيق> <عمري>، <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أو ست دخلت السيارة كانت فرط ستة وخمسين مع الأسف إني أدركت كانت البيت فيه نزول بعض الشيء فركبت امتطيت السيارة أيه؟ كانت عمود التعشيق يبدو انه كان على طرف شوي فاحسست بالنشوه وانا امسك بالمقود السيارة فقلت <تصفيق> اذا سوف احرك هذا التعشيق هذا زاد الحماس نعم ناقل الحركة باللغة العربية فما ان حركته قليلا الا وانطلق وانطلقت السيارة وضربت ضربة عنيفة على جدار البيت أينا. ما كان المسافة بعيده إلا لهدمته كانت على مجلس الرجال مباشرة أينا. فخرج الوالد كان عنده بعض الضيوف في الصبيحة ذلك اليوم وبحمد الله كانت سلامة كان هناك أشبه بالمقعد الإسمنتي أيه. يكون قرب البيت وكانت الحقيقة في في في صميمه لو أنه كان فيه أطفال أو إيه. لا يعني كانت خطرا كبير سوالف الوالد والله الوالد الحقيقة لم يكرهني ولم يغضب ولم ضحك حمد لله ويعني اكتفى بما رأى من حالة امتقاع الوجه وهذا نعم وهذه ميزة تربوية كبيرة عند الوالد هي والله. هي والله ما شاء يعني الله. تجد الولد قد كفاه العقاب الذي أتاه من خلال الحالة النفسية ومع ذلك لم يجد عليه ما ما في حفظه الله وبارك في عمره. يذكر أيضا في عندك إصبع من الأصابع أنا سأخفيها فيها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه من هي الحقيقة في تقريبا في نفس السنة. أنا لا أريد أن يكون عندي انطباع انطباع عند الأخو المشاهدين أنني عندي شقافة حركة أو شيء من هذا القبيل. وسأخفي هذا الأصبع <تصفيق> أيضا في صبيحة اليوم كنا ننام في ذلك الوقت إيه؟ مبكرين يعني ما كان هناك تلفزيونات ولا كان هناك مشغلات. فأظن كنا نوم الساعة التاسعة والنص تقريبا نكون قد أخلدنا إلى النوم نا. تماما فيأتي الساعة السادسة فنكون مستيقظين على على نشاط فأخذت أعبث اللي بعض عدد الوالد كان والد مقاول بنا إيه؟ فأخذتها وصحنا نحفر هذه الحفر فاستيقظ أحد إخوت ال ال الكبار وكنت أنا أقوم بالحفرة وأخي الآخر بحفرة أخرى <تصفيق> فبدأت بحفرها فحين دخلت أخذ العطلة من يدي وقال ناس أتولى العطلة وأنت تقوم <تصفيق> <الحفر والله> بالحفر بالحفر <تصفيق> <تصفيق> يدي قبل أن فضربها ضربها قطعتها لم يبق منها إلا شيء قليل الله, الله كان أحد الأقارب قربنا وتوّفى برحمة الله تعالى في وقت لاحق. فأسعفني وأنجدني الحمد لله لكن من الطرائف المتعلقة بها أن الدكتور حمد هو الصحفي المعروف هو شقيقي. الله. ويقول لأنا أنصحك إذا أردت أن توصف لأحد فتشير بيدك اليمنى لأنك لو أشرت بيدك اليسرى فسوف تذهب يمنى أو يسرى وهنا تورط النهر بتقول لك كذا نعم نعم هو ميلان قريب الحمد لله عز وجل الحمد لله نعم. الحمد لله السلام أيضاً لشيخنا أنت في عائلتك ينادونك سلمان لا أنا, أنا عندي إحساس يا أستاذ السامة <تصفيق> أبو أستاذ اسماعيل عندنا فريق قوي للمتابعة يعني <تصفيق> أنا نعم أنا اسمي الرسمي المسجل هو سليمان أي نعم هذا صحيح وليش تنادى كانت يعني عبارة ملطفة للصغير لما كنت عمري خمس وست وسبع سنوات أينا. سليم إي نعم سليم يسمونه كذا وسلوم باب التلطيف والتمليح فلما بلغت السن الثالثة عشر يعني نهزت الاحتلام والبلوغ الوالد أحس إنني يعني طارف القامة كثيرا وسليم وسلوم أن ه اسم صغير وسليمان يبغى له وقت يحتاج إلى وقت أطول فقال أنت وكان يسمع من قريب قصة سلمان الفارسي الله يحفظه ويبارك فيه قال إذا أنت سلمان فصارت في داخل العائلة فقط سلمان الحقيقة العائلة والأقارب وأبناء م. العمومة وأبناء العمات والخالات إلى الآن يقولون سلمان <تصفيق> نعم كما هي واسم سمانيها أبي الأول وأيضا سماني الإسم الآخر أيضا أيه. أيه. كلها لي وأنا أتقبل جميع الإسمين يعني في كتب التراجم يقول باب من عرفها بإسمين م. أنا عرفت بإسمين وكلاهما سمانيها الوالد بارك الله عز وجل في امري ايضا شيخ <تصفيق> سليمان او سلمان نعم طالما الاثنين المقبوله وصلتك رساله عبر الجوال واحد يسأل يقول من اقوال الانس او الجن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم قال من ضمن الاسئله التي يمكن احيانا مئات الرسائل نعم وحين عشرات سبعين 80 رسالة احد الرسائل كان يقول ايهما اقوى الانس او الجن الحقيقة هذا ليس في الشريعة شيء يدل عليه فأردت أن أجيب بجواب أجاب به أو نحوه محمد بن شرحيل عامر بن شرحيل الشعبي رحمه نا. الله تعالى عليه فقلت وردت في الرسالة بأن بأنني لم أشهد هذه المصارعة الحقيقة رد علي برسالة لم تطل أيضا صاحب الرسالة نفسه، رد علي قال والله كنت في حالة كئيبة فسررتني وضحكت كثيرا <تصفيق> وقال حتى أني انتقدت نفسي كيف أنا أسر عن هذا السؤال <تصفيق> الذي لا ينفع لا في دينه ولا في دنيا عامر بن شرحيل قال بعضهم هل يتزوج الجني من الإنسي فقال هذا زواج لم أعقد نكاحه <تصفيق> فبالمناسبة الحقيقة أسئلة بعض الناس الحقيقة لا تنفعهم لا في دينهم ولا م. في دنياهم وهذه الذي أعرفه من الشريعة لم يرد فيها ذكر يعني. صحيح نعم أنت شيخ سليمان يعني يمكن لك أكثر من ست سنوات أو شيء تقريبا في برامج الافتاء في القنوات الفضائية بشكل عام أو أكثر نعم بدأنا مع قناة المجد من حوالي آه 1424 آه حوالي ثمان سنوات ثمان يعني. سنوات نعم. في أكثر من قناة ما شاء الله والحقيقة يعني في قبول كبير والله ما شاء الله, الله حتى الفتاويك الله يعرف. والله, والله يعفو الله يزاكم الله خير يعرف. خليني أسألك شيخ سليمان حول الأحسان المنطقة اللي عينت فيها قاضية لأول مرة لا شك إن المسائل مختلفة الحياة هناك يعني أنت كنت في الرياض وانتقلت إلى المنطقة هناك يعني لازم في شيء من الذكريات كأول مرة تكون قاضي وأيضا يعني منطقة جديدة عليك نعم الحقيقة زرت الأحساء قبلها لكن كنت صغيرا إيه؟ أنا أظني كنت في في سن الثامنة مم. وكان الوالد على غير عادة الآباء في ذلك الوقت حريص على التعرف على ربوع البلاد. نعم. يعني الناس يعني كان ثماره بالنزهة والتمشي كما يقولون أقل من ذلك زرتها وأنا عمري في السنة الثامنة تقريبا وايضا كنت سبب لتقدير هذه الرحلة وأنا في هذا العمر. فا <تصفيق> يعني كان هناك نوع من الاشتياق للوالدة كنا ذهبنا مع الوالد ايه. من غير العائلة. فاضطر الوالد أن يرجع حين اشتقت للوالدة رأاني وأنا أخط على الأرض فقال ما لك يا سليمان قلت بأنني أريد أن ماذا سأفعل إذا ذهبت للرياض؟ قال ماذا ستفعل قال أريد أن أسلم على على على والدتي فأدرك مقدار الشوق الذي يعني شدني إليها فقال إذن سوف نكون عشاؤنا عند الوالدة ايه فرجع لم نبقى نمكث حوالي أربعة أيام كانت تكديرا لا ينساه إخواني إلى اليوم أنني كدرت عليهم رحلتهم وعدتهم إلى الرياض بسبب هذه كانت أول الحقيقة زيارة أيه. لي للأحسى الثانية كانت زيارة طلابية مع طلاب كلية الشريعة م. نعم زرت الأحسى في ذلك الوقت والثالثة يعني من كلية الشريعة إلى عام 48 تقريبا انتقلت ليعمل فيها قاضيا والحقيقة يعني لا من حيث أهلها ولا من حيث عملها كانت من أجمل وأفضل وأحسن سني عمري ما شاء الله أفت منها كثيرا ووجدت الحقيقة الوقت الكافي لطلب العلم ووقت كاف آخر لمحاولة تدريسه ونقله وتعليمه وجدت الحقيقة من علمائها ودبائها الكثير الحقيقة من المحبة والحفاة والتقدير كانت في الحقيقة كلها ذكريات حسن الله وأنا لا أذكر الحقيقة لا في مجال عملي القضائي ولا في سكني ولا في مخالطتي للناس لعامة الناس ولا لوجهها وأدباها لم أجد شيء أن يكدر خاطري إلا كل حقيقة الله. أمر طيب بحمد الله تذكر أول قضية بكتيت فيها الحقيقة كان يعني بلد الأحساء مدينة الأحساء ومنطقة الأحساء كانت منطقة تجمع مزايا المدينة الكبيرة ومزايا الريف الهادئ نعم. تجمع الأمرين نعم. فيها ما تحتاج من الخدمات والاحتياجات لكنها كانت بحمد الله عز وجل قضاياها من القضايا البسيطة ليست من القضايا المعقة أظنني في أول قضية نظرتها كانت قضية التقصيد ووجدت الحقيقة هذه الدماثة واللين الذي كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم به أهل, أهل الأحساء حين قال الوفد أشج عبد عبد ال... أشج عبد القيس إن فيك له خص يحبهم الله ورسول الحلم والأناه وما وصله ابن خلدون أهل الشواطئ من دماثة دم ولي ولين الجانب فانتهت القضية بالصلح فورا حقيقة عجيب. وكان هذا أول انطباع كان جيد عن ال... الحمد لله. عن المنطقة وعن أهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم لو لو أن أهل عمان وأهل عمان طبعا تشمل البحرين كلها نعم. لو أنها لعمانا أتيت ما سبوك ولا ضربوك الله وكذلك كانوا نعم بعد ذلك شيخ نأخذ اتصال من موريتانيا قد انقطع أنا طولت عليه بس عشان كنت باك تخلص الموقف نعم. نعتذر من أخونا محمد من موريتانيا أيضا الشيخ سليمان في عندك تجربة الحقيقة فريدة وجميلة فيما يتعلق بالفتاوى ربطها ألكترونياً نعم لو كنت الحقيقة أنت مشتغلا بالإفتاء والبحث العلمية لا لكن هذا يرسخ مفهوم الاستخباراتية التي عندك في المشروع الحقيقة لم يعلن إلى لا زال في طور الإعداد لكنه بإذن الله سيكون مشروعا رائدا في الإجابة على الأسئلة الفردية التي تريد إلى طالب العلم يرد إليه الكم يعني يمتلع عندي الجوال بأكثر من ثمانين رسالة يوميا فمختصر هذا البرنامج أنه يحول الرسائل آليا يحول الرسالة السؤال مع رقمها أيها إلى برنامج داخل الأنترنت ممتاز نعم خط الإنتاج يمر أولا بالاستقبال نعم. يقوم شخص متخصص في اللغة العربية بتصحيح السؤال جميل فيزيل المشابكات والأخطاء اللغوية والنحوية وكذا ثم ينقله إلى الباحث الباحث ينظر هل يوجد في الإرشيف جواب لهذا المجيب ال المجيبة والمفتي أو فإن وجده وضعه داخل حقله هذا من جوابي نعم أنا يعني نعم ثم نقله آليا أيضا إلى حقل الافتاء ما شاء الله فإذا رأيت الجواب الذي أخذوه من أجوبتي مطابق لهذا السؤال اعطيته زر موافق فيذهب الجواب من الإنترنت إلى جوال هذا الشخص السائل السائل مباشرة بشكل إلكتروني بحث رائع والله أيضا رسالة البريد الالكتروني ترد إلى نفس الاستقبال وتمر بنفس المراحل فإذا عطيت الموافقة ذهب الجواب إلى البريد الالكتروني الذي ورد منه السؤال جميل محمد رجع لنا أخوي محمد م. من موريتانيا تفضل وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي آسف تأخرنا عليك سامحني الله يحفظك الله أطلعني الشيخ. أطلعني الشيخ. أطلعني الشيخ. فضل الله يحفظك الله يجب. الله الله مطلب من الشركه اولا يعطي طاريحه الدعاء الله امين الله يوفقنا واياك هذا اللي هو خالد ما نسمعك يا أخوي محمد ما نسمعك نسمع لو لو تقصر على التلفزيون بس على اساس تفضل عطيني اللي عندك سريع الله يحفظك. okay. هذا السؤال الأول هو طيب أنا آسف جدا يا أخوي محمد الحقيقة ما نسمعك بوضوح فسامحنا ولكن الشيخ يدعو لك بإذن الله تعالى شكرا جزيلا شكرا. طيب الشيخ سليمان أيضا. أنت الله يحفظك كان لك تجربة كإمام مسجد نعم إيه وأبغىك تحدثني عن هذه التجربة طبعا المسجد يعني أنا أقول لك شيء يعني زمان من سنوات كنت مرتبط بمسجد كإمام مدة ست سنوات ماشاوة. ومؤذن مدة أربع سنوات كانت عشر سنوات علمني الحقيقة ضبطية الوقت بشكل غير طبيعي وصارت هذه في حياتي كلها إذا صار في موعد، إذا صار في اجتماع، إذا صار فيه عمل لابد أني أكون قبل الوقت تعودت سبحان الله يعني ضبط وقتي ضبط عجيب كنت تحدثني يا شيخ سليمان عن هذه المرحلة بالنسبة لك كإمام الحقيقة كما ذكرت أنا توليت إمامة المسجد تقريبا من من السنة الثانية أو الثالثة من كلية الشريعة م. وساعدني على مراجعة الحفظ الذي حفظته وإكمال ما بقي من كتاب الله عز وجل حفظا حتى تلوته على جماعة المسجد من خلال صلاة التراويح والقيام وهذا الحقيقة من أفضل ما أعانني كما ذكرت التربية على الانضباط تربية على المواعيد كانت مع يعني غضاضة الشباب ورقة في ذلك الوقت عودتني على العلاقة مع الناس لأن أكثر يعني أترابي وزملائي إذا تولى إمامة مسجد فهو يكون مع زملائه وأترابه فهنا الحقيقة يكون تربية تربيت الشباب لا. بينما أن ترتبط أحيانا مع شخصية كبيرة كان يصلي مع سفير يصلي مع مسؤول يصلي مع عالم يصلي مع عامة الناس يصلي مع العمالة الذين كانوا قريبين من المسجد فأنت تعامل وتتعاطى مع هؤلاء جميعا حتى صرت صديقا لكبار السن حتى ذهبت معهم في رحلات يعني كبار السن آه الذين آه معي في المسجد خاصة في, في روضة المسجد خلف الإمام يعني ذهبنا معهم في رحلات رحلات يعني نزهة أو شيء من هذا القبيل يعني شاب في السنة الثانية والعشرين والثلاثة والعشرين كان يستغربون كيف يكون صديقا لمثل هؤلاء من كبار السن آه آه آه أفدت منهم كثيرا الحقيقة من تجاربهم من, من عقلهم من خبرتهم كل هذه الأشياء يعني كانت يعني فيها فوائد كثيرة ولا تخلو أيضا من مواقف وطريفها أخرى يعني ممكن يعني كذا بس موقف يعني كنت أقرأ في سورة الأعراب في, في قيام رمضان نعم فمررت على قول العز وجل ولما سكت عن موسى الغضب لكنني نسيتها نعم ما نسيت ترددت قلت ولما سكت عمو موسى ترددت هل هي يعني الغضب أو شيء ثاني لا هل هي الآية بدايتها أو آية أخرى آه آه آه. آه. آه. فلما ولما سكت عن موسى الغضب ترددت كان شخص الإمام المؤذن خلفي معه مصحف فلا يريد أن يرد ويؤكد فيعني في يقول بأنه رد عليه وخاصة أن مضت القيام كله دون خطأ نعم فقال بكلمة خفيفة نعم <تصفيق> يعني كذا من غير شعور صح عليك قال نعم يعني امش صح عليك, يعني عليك تتوقف حتى لا تحسب عليك خطأ فلا ارد عليك الثانية الحقيقة كانت طرفها يعني, يعني لم, لم تحدث أبدا لإمام مسجد صلينا الفجر يوم من الأيام نعم فحين صلينا كان واحد من جماعة المسجد في وقت برد شديد وكان لابس بالطو مصلّي في الجهة الشمالية للمسجد لاحظ، وبيته في الجهة الجنوبية معناه أنه ذراع المسجد وهو ذاهب إلى جهة الشمال شمال المسجد، وذراعه وهو راجع لكن وش الإشكال؟ الإشكال أن زوجته وضعت التنورة على مربط المعطف الخلفي، أي نعم. لباس المرأة هذا لباس زوجته، نعم. في رباط البالطو فوضعته على ذلك الرباط أخونا في الله وهو رايح المسجد ولا تنورة تذهب وتأتي من الخلف تنورة حمراء أيضا متميزة جدا وهو راجع أيضا في طريقه مرة أخرى طبعا في ذهاب كان الناس يعني قليلين لكن في الرجوع الناس كثر فرجع والتنورة أيضا تتمائل لأن أخذ المعطف دون أن يشعر أن هناك لباس زوجته كان على هذا المعطف كان عندنا شخص مسؤول في أحد الجهات الحكومية و كان على قدر كبير جدا من الرزانة ولا يضحك أبدا <تصفيق> حانت منه التفاته فشاهد الموقف ما أتمالك نفسه ووقعت عينه على عيني فضحك صحيح أنه ما كان ضحك واضح لكنه ضحك بسبب هذا الموقف الطريق <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> <أه> شيخ سليمان حدثنا أيضا عن بداياتك الإعلامية الحقيقة يعني كان لك حضور مميز صراحة إعلامياً ومتابعات واستفاد كثير الحقيقة من الناس مما أنت الحقيقة يعني تتعف الناس فيه الحقيقة ودنا يعني تحدثنا عن هذه البدايات الحقيقة البداية الإعلامية كانت من, من أوائل زيك الله خير من أوائل البدايات الإعلامية هل في مجال الإعلام الإسلامي كانت نعم. بداية طبعا مع قناة المجد م. بداية الإعلام الإسلامي كانت مع قناة إقراء في لم أشارك فيها إلا, إلا بعد قناة المجد أه. لكنها من البدايات الأولى في الحقيقة وكان الانتشار لقناة إقراء في الشمال الأفريقي وفي دول أوروبا نعم. لم يكن لها أي انتشار داخل المحيط الجزيرة العربية فكانت من أول مشاركات في مجال الأجوبة والأسئلة والبرامج اللي كانت مع قناة المجد وكان لها الحقيقة أثر عليه في التعويد والتربية أيضا العلاقة مع, نوع العلاقة مع الناس تأسيس هذا العلم علم الفتوى وترسيخه وتأسيس لأن الحقيقة هو علم وممارسة ومهنة واحتراف ويحتاج إلى قدر كبير من التجربة والمعالجة كانت البدايات بدايات فيها ما يشبه الحقيقة الجدة والمغامرة والشيء الجديد كان مع انطلاق قناة المجد وشاركت بعد ذلك يعني في كثير من برامج الافتاء على مدى ثمان سنوات نعم بعدها شاركت حوالي سنتين أو ثلاث سنوات مع قناة اقرأ في برنامج شهري أذهب إليه في جدة قبل أن ينتقل استوديوهاتهم إلى الرياض وكانت الحقيقة أيضا تجربة ثرية مع الأستاذ مسعود الغامدي نعم نعم الشيخ مسعود كان يعني إعلامي مميز ومن الطراز الرفيع جدا فأفدنا من تجربة الحقيقة وأفدنا من, من حواراته التي كانت تتم عن طريق برنامج في, في رحاب الشريعة ثم كان مع بقية القنوات مثل قناة الدليل وقناة الرسالة وقنوات أخرى نعم. أفدنا منها كثيرا وكانت منها لإطلال جميل الشيخ سليمان ما ما تعتقد أنك أنت كنت يعني في حاجة يعني بعض ال... بعض المشايخ اللي دخلوا في مجال الإفتاء والبرامج يعني راحوا أخذوا دورات تدريبية في تطوير الذات يعني تدريبية فيما يتعلق بالإعلام و... وكيف يعني تعامل مع الشاشة والحضور الإعلامي ما يعني دخلت في دورات مماثلة هذه أو لا والله ما دخلت أنا دعيت إلى في في أبو ظبي ومع مجموعة من الإعلاميين المعتاقين. لكن كان ظرف هذه الدورة غير مناسب لي في فما استطعت أن أن أشارك فيها وإلا فأرى الحقيقة أن سواء كان إنسان جديدا على الإعلام أو كان يعني إعلاميا بالفطرة كما يقولون فهو يحتاج إلى يجعل هذا الإعلام بالفطرة أو إعلامية الفطرة أن, أن يؤطرها بال بال بالفن الاحترافي صحيح وأنا الحقيقة أعد نفسي أن أن أشارك في هذه الدورات الإعلامية لأن نحتاج إلى كما يقول أخواننا المصريين زي ما تقول الكتب يعني نعم ممكن الإنسان يكون عنده قدرة إعلامية معينة للتواصل مع الجمهور لكنه يحتاج إلى أن يؤطرها وأن يستكمل بقية عناصرها ولا يكون هذا إلا عن طريق صح. الدورات التدريبية جميل الشيخ سليمان حدثني م. الله يحفظك أيضا عن وفاة الابن. ابنكم الله يحفظه الله يرحمه كان من سنتين تقريبا تعرض نعم. المرض وتوفي عليه رحمة الله يعني بس نبغى نتحدث عن هذه التفاصيل نعم الحقيقة نحتسبه على الله عز وجل كان ابنا بارا ومعتنيا بوالده رحمة الله تعالى عليه طبعا قد بلغ الحلم لم يتوفى إلا وقد بلغ كان حوالي عمره 16 سنة ودخل في السابعة عشر كان هذا المرض الحقيقة في أخريات رمضان قد بدأ دون أن نشعر به مجرد يعني كراهية لضوء الشمس يحتاج للضرا الشمسية يطلب أن يذهب معي بالسيارة في, في وقت الظهيرة طبعا تبين أن هذا كان يعني ورم في الدماغ أدى إلى الضغط على بعض الأعصاب داخل الدماغ فأثر عليه في حتى في الرؤية وفي بعض الأشياء بداياتها حتى هو لم يحس بها وهو فضل عن والديه يعني بعد العيد ظهر منها آثار أكبر بدأ في ثقل قليل باللسان ثم بدأ أيضا في تجنيح في الحركة يجنح يمنى أحيانا دون أن يشعر أيضا يقول أن تحس أنك يعني تعاني من هذا قال عبدا سبحان الله يعني رجعنا كنا في في في بلدتنا قضينا العيد هناك حين رجعنا راجعت بلد الطبيب. اكتشفوا المشكلة من أول أشعة في الحقيقة أشعة حتى كانت أشعة السينية أسود وأبيض عارفوا هناك مشكلة عميقة شوي. الله. فاخذوا اشعة ملونة. فتبين هناك بحمد الله عز وجل ونحمد الله على قضائه وقدره هناك ورم في الدماغ من الدرجة الرابعة. الله. وهو من النوع الذي لا يصلح فيه علاج. ولا دواء لا كيميائي ولا اشعائي. يعني استأصلوا الورم واكتشفوه بعد ذلك وحللوه. مم. ثم رجع الورم سبحان الله في أقل من عشرين يوم الله يعني ملأ تجويف المخيخ في أقل من عشرين يوم الله يعني يبدو أنه أيضا يعني كان قبلها بعشرين يوم فقط يعني حين بدأ إلى أن ظهرت العراض عشرين يوم أيضا الله هذا كلام الأطباء بحمد الله استقبلنا هذا الأمر بثبات وكذلك أهل. والدته الحمد قال الطبيب هناك خسبة <تصفيق> ضئيلة جدا أن نعيد العملية ولكن سيعود لحالته الأولى كان حق استشارهم والدته وتوقع وتوقعت تقول سو العملية حتى لعله أن يفرج الله عز وجل عنه قالت ماذا يقول الطبيب؟ قلت يقول اجتمع عندي عشرة من الأطباء بعضهم يعني استشاريين وبعضهم نعم. مساعدين له لهؤلاء الأطباء بعضهم في نفس الجلسة وبعضهم في جلسة يعني سابقة حدثون يعني المجموعة كانوا أظن حوالي عشرة نعم. فقرروا بأن بأن لا تجرى العملية فقررت والدته أيضا أن لا تجرى العملية حتى لا يزداد عليه التعب والإعياء أعطوه المزيد المسكنات حتى أخذه الله عز وجل واحتسبناه عند الله عز وجل نسل الله, الله, الله عز وجل أن يرحمه الله وأن يغفره الله, الله أمامي الحقيقة يعني سبحان الله مثل هذا المصائب يا شيخ سليمان يعني الناس تحتاج إلى شيء من الصبر فيها وأن الله سبحانه وتعالى ما يقدر الاخير خير فقضاء دائما خير هذا صحيح ومن عظمها الحقيقة والجميع يحتاج إلى هذا التذكير، التذكير، لأن الإنسان يبقى أحيانًا لم يأتي عليه ما ينغص عليه أمره، ثم يزداد تذكيرا وكثير من الناس يظن أن ذكر الموت، الله، وحتى لو وقع الموت في قلبي لك أنه سبب للتعاسة، الله، والله إن ذكر الموت وتذكره هو سبب للسعادة، يعني بعض الناس يقول لا تذكرنا بالموت، لا تذكر الموت، لا آه آه يظن هذه والسعادة أبدًا، يعني ثبت الحديث الصحيح. قال أذكر الموت فما ذكرها عبد في ضيق من العيش إلا وسعها عليه الله ولا في ساعة إلا ضيقها عليه الله ترى الساعة المقصودة ساعة, ساعة الطيران الإنسان ترى يعني في في حياته الدنيا يصيبه نوع من اعدام الوزن فيأتي ذكر الموت فيجعل الإنسان يمشي على الأرض ترى معنى ذكر الموت أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع ولا يتلطف لا أبدا حتى وهو في المصيب ربما يكون عنده روح المرح وروح الطرفه مع حزنه أيضا للعميق فهو أيضا يعطي توازن صحيح يعطي توازن للإنسان لا يطير ويجنح ولا أيضا يؤدي به إلى صحيح. تركك صحيح. لله الله عز وجل الحديث مع كلايمون لي الشيخ سليمان ومع الأسف الحلقة انتهت نعم. كان ودنا الحقيقة في كثير من التفاصيل ان نتكلم عنها مثل الإعلام الجديد ما شاء الله أنت داخل فيه بس يعني وين كنت مقل ونطالبك بالمزيد من التواصل مع الجمهور نعم. محتاجينكم والله شيخ الله يرعاك الله يحفظكم ألف شكر أشكر لكم وللأخوة المشاهدة الله يحفظ الله. الشكر موصول لكم يا الأخوة أخوات التقيكم في الغد بإذن الله تعالى ضيفي هو فضيلة الشيخ الدكتور عبدالوهاب الطريري إلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>